أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك İnnehu huwa al-Sami al-Ghaliim, Rabbı al-Samawati ve بل هم في شك يلعبون فارتقب بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم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 آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن قوم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 وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ اتانا الاولى وما نحن بمشريين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تتبع والذين من قبلهم اهلكناهم ان انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل في البطون كغلي الحميم خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم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 في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها